حق من الحق وجاءث، وعلى هذا فنقول الصحيح في هذه المسألة أن من عقد على معثدة، فالأصل أنها تحل له بعد انتهاء العدة، لعموم قوله تعالى وهو حله لكم ما وراء ذلك، لكن إن رأى الحاكم أن يمنعه منها تعذيرا، فله ذلك. نعم. طيب ومن فوائد الآية الكريمة. الإشارة إلى العناية بالعدة، وأنه ينبغي أن تكتب بقوله حتى يبلغ الكتاب أجله، كذا، ومن فوائد الآية الكريمة المخاطبة بالمجمل، وأنها أسلوب من أساليب البلاغة. اثنين أن حتى يضع كتابه أجله يعني أجله أجل ما ما ما بُيِّن هنا نعم وإن كان بُيِّن في عاية ثانية سبق لنا أن من فوائد الإجمال أن النفس تتطلع إلى بيانه وتحرص عليه حتى تدركه فإذا أدركت البيان بعد الإجمال كان ذلك أحرى بأن يبقى العلم في نفس الإنسان ولا ينساه واضح؟ أوه. ولهذا نحن لا نؤيد فكرة أن يكون كل شيء موجود عند عند الطالب يعني ما نؤيد أن نجيبه الكتاب ونشرح له كل ما فيه نحل الكتاب فيه بعض الشيء لأجل الإنسان يسعمل فكرة نعم؟ ولا نؤيد استعمار الطالب للآلات الحاسبة إلا عند الضرورة والشلالة الحاسبة لا رفع لأنك إذا تعودتها لا. تبلد تبلد فكر وصال ما تعرف إلا بهذه الآلة ولا نؤيد أيضا استعمال الطالب لآلات الفرائض، الفرائب آلات علم الفرائض، في آلات الآن الكمبيوتر ما تبيلك علم رعب. أعرف استطاعتها وضربها الأرقام هذه وتحلك المسألة. تقسم لك تقسم تقسملك أي مال يكون بدل من أن ال... تتعب في قسم الشركات وتراجع كل ال, ال... استعمل هذه نعم ولكن ما يعلمكم عنده لأن أخي بعد فهون استعملها لو كنت عامي ما تعرف شيء من الأفراد أبدا بس ليوريك كيف تعمل يوم تجيب المال وتحكّبوا وت... على الشاشة، ثم نأخذ ال... الأزهار الحاجات الورقة، نعم، و... ومع ذلك لو نغص واحد ما يرد من هذولا، ما أطلق الاسم، ما تعطيه، ها؟ مذهبها على المشهور عند حنابلة، ليه حسب ما تعلم، حس لكن أنا أنا أعلم. أقول إني لا أؤيد ذلك لأن الطالب ينبغي أن يدك العلم فهم، نعم طيب قوله يستفار من هذه ذا الكريمة هاي في علم الله تعالى بكل شيء بقوله وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسك ويستفار منها وجوب الحذر من أن يسر الإنسان في نفسه ما لا يرضي ربه من قوله: فأحذروه ويستفاد من أن هذا القرآن العظيم مثالي بمعنى أن في الأمور والمواضيع فإذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار وإذا ذكر الرجاء ذكر معه الخوف وهكذا وقد نسل الله على ذلك في قوله الله منزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني وهذا القرآن من أخر من هذه الآية لأن لما حذر قالوا اعلموا أن الله غفور الحليم ومن فواعد الآية الكريمة إثباتوا اسمين من أسماء الله وهما الغفور والحليم وقد ذكرنا وقد ذكرنا فيما سبق أن كل اسم من, من اسمها الله فهو متضمن للصفة وهل يتضمن الحكم في في تفصيل، إن كان متعديا يتضمن الحكم وإن كان غير متعدي لم يتضمن وهل يدل على أكثر من صفة لا. لا. ها؟ نعم ربما يدل بدلالة الالتزام لأن أنواع الدلالة عندهم ثلاثة مطابقة منتضمن والتزام وياسر يضرب لنا مثالا للمطابقة أعرف كلمة <تصفيق> جاء الله بارت الأخير للمطابقة كنت رأي المسالك إيه، طيب مثال ذلك أطلب شيء نمثل بالمحسوس أنا عندي الآن بيت فإذا قلت هذا بيت فلان كلمة بيت فلان تدل على كل البيت بما فيه من الغرف والحجر والفسح والصلات وما شبه ذلك ولا تدل على كل مجموعة دلالات مطابقة. لِنْ يَنْتَ يعني معناه إذا دلَّ إذا دلَّ اللف على كل معناه فهو مطابق وتدل على الحجرة الواحدة والصلاة الواحدة والفسحة الواحدة بالتضم يعني إذا دل اللف على جزء معنا لا يدل على تضم وتدل على أن لهذا البيت ثانية ثانيا بالالتزام، لأن البيت ما يقوم بنفسه، لا بد من بأن يبنيه. سمي هذه الالتزام، يعني دلالة اللفظ على أمر خارج عن مدلوله، نعم، وهو من لوازمه. نسمى دلالة الالتزام. بالنسبة لاسماء الله. تدل على ذات الله وعلى الصفة التي يتضمنها هذا الاسم تدل على الأمرين دلالة, دلالة مطارق وتدل على الأمر الخارج اللازم لهذا المعنى تدل دلالة التزام مثل الخالق من أسماء الله الخالق من أسماء الله دلالته على الذات والخلق مطابقه ودلالته على العلم والقدره ودلالته على الخلق وحده أو الذات وحدها ترمز واضح صالح واضح يا واضح طيب الخالق الان يدل على ذات الله وصل يعني خلق دلاله مطابقه لانه يدل على كل معاني ويدل على الذات وحدها وعلى الخلق وحده تضمن. تضمن. تضمن يعني معناه إفراز كل واحد عن آخر ويدل على علم والقدرة لها كمتزام كيف؟ ما يمكن يكون خالقا إلا وهو عالم قادم <تصفح> يقول هل يخلق من لا يقدر؟ لا. لا. لا هل يخلق من لا يعلم؟ لا لأهل لا. يكون عالما قادما ولهذا قال الله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم فذكر العلم وذكر القدرة بعد أن ذكر أنه خلق ولا يمكن أن يكون هناك خلق إلا بعلم كيف يخلق وبقدرة على الخلق وإلا فهل ما لن يطلق من النساء ما لن تنسوهن إلى آخره يستفان من, من هذه الآية الكريمة جواز طلاق الرجل امرأته قبل أن يمسها لقوله لا جناح عليك وربما يشعر قوله لا جناح أن الأولى عدم ذلك ولا يطلق لأن طلاقه إياها قبل أن يمسها وقد خطبها وقدم لها الصداق فيه شيء على المرأة وغضاضة وإن كان الإنسان قد, لا قد يتأمل في عمره وتضطره الأمور إلى الطلاق فإنه لا ينبغي أن يكون متسرعا متعجلا طيب وقوله ويستفاب من هذه العالة الكريمة يطلاق المس على الجميع لقوله ما لم تمسوهم ويستفاب منها أنه يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة بلا تسمية مهر منين يخذ من قوله أو تفرضوا لأنه معطف على قوله ما لم تمسوه يعني وما لم تفرضوا لهن فريض وقد اختلف العلماء فيما إذا تزوج المرأة وشرط اللامهراج ومنه من يرى أن النكاح صحيح والشرط فاسد ولها مهر النسك ومنهم من يرى أن النكاح غير صحيح وهذا هو الصحيح أنه إذا شرط عدم المهر النكاح غير صحيح لأن الله اشترط للحل الماء وقال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم والحال لا تخلو من ثلاثة أمور إما أن يشترط المهر ويعين أو يسكت عنه أو يشرب عدمه في الحال الأولى النكاح صحيح ولا إشكاله ولا وفي وبالثانية النكاح صحيح ولها مهر المثل إذا سكت عنه وفي وبالثالثة أن يشرب عدمه موضع خلاف بين أهنين ويستفاد من الآية الكريمة وجوب المتعة على من طلق زوجته قبل الدخول ولم يسمي لها مهر لقوله ومتعهم وهذا بالإجماع أنه إذا طلقها قبل المسجد والخلوة ولم يطلقها مهرا فلها المتعة واجبة بالإجماع ويستفاد من الآية أيضا أن العبرة بالمتعة حال الزوج إن كان موسرا فعليه قدره وإن كان موسرا فعليه قدره لقوله على الموسر قدره وعلى الموسر قدره ويتفرع على, هذا على هذه الفائدة امتناع التكفير يعني فائدة أخرى وهي امتناع التكليف بما لا يطع كيف ذلك؟ لقوله عن قدر. لقول نوسي قدره وعن المبتل قدره وهذه القاعدة امتناع التكليف بما لا يطع دل عليها القرآن في عدة مواقع منها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسع ومن فوائد العزة الكرينا أنه يجب إذا أمتع زوجته هذا الانتاء أن يكون بالمعروف أي بما يقتضي العرف بحيث يبدله عن سخاء نفس وبدون منه لقوله متاعا بالمعروف ومن فوائدها أن القيام بهذه المتعة من الإحساب. وين كانت واجبة قوله حقا على المحسنين ومن فوائد الآيات الكريمة عناية الله عز وجل بالشأن النكاح حيث أنزل فيه هذه الآيات الكثيرة المتعددة ولم تتم بعد أيضا لأنه عقد من أخطر العقود إن لم يكن هو أخطر العقود فإنه من أخطرها واستنبط بعض العلماء من هذه الآية أن المعتبر في حال الإنفاق أن المعتبر في الإنفاق حال الزوج لقوله أن الموسيقى قدره وأن الموسيقى قدره فقاس الإنفاق على الإمتاء نعم وهذا القياس قد يقبل وقد لا يقبل لكن يغني عنه النص في هذا وهو قوله تعالى في سرة الطلاق لينفق لساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه وظاهر الآية الكريمة أنه إذا دخل بها ولم يمسها إذا دخل بها ولم يمسها، وجب المع. من أين يأخذ؟ من قوله ما لم تمسيهم. فعلق الحكم بالمسيس وهو الجماع. ولكن الصحابة رضي الله عنهم حكموا رضي الله عنهم حكموا، لأن الخلوة كالمسيس لأنه سبح منها ما لا يضع له الزواج، وهو الخلوة. فإذا خلا بها أو قبلها أو باشرها لشهوة فهو كالجماء يتقضر به الماء واحد. نعم إن فائدة فائدة من ماء ما لم تمسوه ثم قال ومتعه منه. فظاهره أنه إذا طلقها قبل المجامع فإنه ليس عليه عليها عليها متعة معانا عليه المتعة في هذا الحال إذا خلا بها إذا خلا بها ظاهره أنه أن, عليها المتع. أن عليه المتعة إذا خلا بها وليس عليه المهر كامل لأنه علق الحكم ما لم تمسه فعلق الأجوب المتعة في حال وهي إذا لم يمسها فظاهره أنه وإن خلا بها لا يجب لها مهر واضح. ولكن الصحابة حكموا لأن الخلوة كالجماع. وعلى هذا فإذا خلا بها وجب لها المهر دون المتعة. واضح. واضح. ها؟ كامل نعم. المهر كامل. بدون مسيس ولا جماع. نعم بدون مسيس ولا جماع. يجب لها المهر وتجب عليه العدة ويثبث كل ما يثبث الجماع. ثم قال الله تعالى وإن طلقتهم إن طلقتهم من قبل أن تمسهن وفي قراءة تمسهن والمرار به الجماع إن طلقتهم من قبل أن أو تمسهن أي من قبل أن تجامعهن وهنا كلمة قبل نجد أنها مجروعة بمنه فهي إذن معربة وإذا كانت معربة فلماذا لم تنون لأنها مضافة مضافة إلى أي شيء لأن أن الداخل على الفعل تعول المصطف أي من قبل نسهن ومماستهن على قرآة ثانية وقوله من قبل أن وقد فرضتم لهن فريضة الواغره للحال يعني هو الحال أنكم قد فرضتم لهن فريضة أي عينتم لهن مهرا مسمى مثل أن يتزوجها على ألف درهم معين ثم يطلق يطلقها نطلقها قبل ذلك، قبل أن يمس، هذا هذا هذا فرض المسألة، نذكر الله عز وجل، وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم، ألف هذه واقعة في جواب الشرف، وهو قوله إنطلقموهن، ونصف مبتدى، خبره محدود. وما تقدروا هذا الخبر فلهن أوف عليكم يصلح هذا وهذا فلهن نصف ما فرضتم أوف عليكم نصف ما فرضتم ويجوز أن نجعل نصف خبر ملتدين محذوف خبر ملتدين محذوف ويكون تقدير فالواجب نصف ما فرضتم قولوا نصف ما فردتم إن كان هذا المفروض يمكن إفراز بعضه عن بعض قسم كما لو كان على فيجعل خمسمائة أو خمسمائة وإن كان لا يمكن إفرازه بقي النصف مشاعن كما لو كان بعيرا مثلا أو سيارة لو كان سيارة وتدوجها على هذه السيارة ثم طلقها قبل أن يمسها فكيف نقول لهم نصف مشاعن نقول لهم نصف مشاعن أي لها نصف هذه السيارة ولهم نصفها إلا أن يعفون إلا استثناء من أعم الأحوال يعني فنسف ما فرضتم في كل حال إلا في هذه الحال وهذا الاستثناء يسمونه الاستثناء من أعم الأحوال يعني كأنهم يقول فنسف ما فرضتم في كل حال إلا في هذه الحال إلا أن يعكون أن هذه حرف مصدر ينصب الكيرا المضارع والمشكل أنه لم ينصب لأن الواء موجودة إلا أن يعكون فعن نقول هذا للضرورة لا ضرورة النون والواء وفاع النون والواء وفاع يعكون فعل المضارع مرفوع بحبورة النون والواء وفاع النون للنسوة إذن الفعل مصور لكنه مبنيون على السكون اتصاله بنون النسوة سكون ايش سكون الواو يعفون لأن الواو هذه من الفعل ولهذا لو, لو وزناه في الميزان الصرفي لكان ميزان ميزانهم يفعلن بخلاف قولك الرجال يعفون فإن وزن يعفون ها لا يعفون وزن يعفون يفعون صح لأن لأن لا من فعل حذف لأجوا وجماعة إذا نقول يعفون هذه منصوبة لكنها بناء سكوني مع النص لأنها مقتصرة بناء النسبة إلا يعفون الضمير يعود على من يعود على النساء المطلقات أو كيف لا, لا كيف على هذا؟ نجد أن النسوة الأولى يقوم النساء إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني أو إلا أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح فإن عفونا أو عفى الذي بيده عقدة النكاح فما الحكم ننظر منهم السفن فنصف ما فردتم إلا أن يعفو فإن عفوا فكل ما فردتم طيب لكم ملا لهن لكم ملا لهن طيب نشوف هذا ينبني على ما المراد بقوله الذي بيده عقدة النكاح اختلف المفسرون في هذا والفقها أيضا فقال بعضون أهل العلم إن المراد بالذي بيده عقدة النكاح الزوج لأنه هو الذي يملك العقد والطلاق أرأيت لو قال الولي زوجتك بنتي فقال حولت ما أرضاه ينعقد النكاح ما ينعقد أليس كذلك طيب ولو أنه انعقد وقال قبل فمما قال طلقت ينفسق النكاح، ها؟ ينفس، ينفس، زوجة. إذا من الذي بدع عقد الآن؟ الزوجة. هو الزوج. وهذا واضح جدا أن الذي بدع عقد النكاح الزوج. وقيل إن الذي بدع عقد النكاح الولي مطلقا لأنه هو الذي يعقد. فيقول للزوج زوجته. يكون بيديه العقد يقوم بيديه العقد، وقيل إن الذي بدع عقد النكاح هو الأب خاص بناء على القول بأن الأب يجبر ابنته فهو إن شاء عقد وإن شاء لم يعقد بخلاف الأولياء الآخرين لأنهم لا يعقدون إلا بإذن مولياتهم، يكون لبدع عقد النكاح هو الأب خاص. إذن فبهنا ثلاثة دخوة القول الأول أنه الزوج الثاني أنه وري مطلقا الثالث أنه الأب خاص ولكننا إذا رجعنا إلى ما يقضيه لفظ وجدنا أن القول الأول هو الصواب، وأن الذي بده عقدة النكاح هو الزوج حدث كذلك وأيضا إذا جعلناه الزوج، فقد استفدنا من من فائدتين فائديه. الفائدة الأولى العفو من جانب الزوجة، والفائدة الثانية العفو من جانب الزوج. وإذا جعلنا الذي عط عط النكاح هو الولي مطلق على الأب، صار العفو من من جانب واحد، صار العفو من جانب واحد. ثالثا، إذا جعلناه الزوج. صار الاستثناء في قوله إلا أن يعفون يعني فلكم الكل أو يعفو الذي بيد عقل النكاح فلكم الكل قلت له لا وإذا جعلناه الولي صار المعنى إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيد عقل النكاح فلكم الكل دون النساء واضح؟ ودلالة الآية على معنى أولى من دلالتها على معنى واحد فهذه ثلاثة أوجه ترجح أن الذي بديعك النفاح هو الزوج مع كون اللفظ دالا عليه في نفسه دون مرجح لأن الأولياء لو جاءوا كلهم وقالوا زوجناك أيها الرجل الحبيب الطيب الكريم العالم الشجاع نرغب بأنه زوجه وجاءت الأم بنتها وخالتها وأمته وكل شيء وقالوا زوجناك فقال لا أم. إيش يكون ما هنا إذا لبدي العقد حقيقة هو الزوج ولا حاجة لمردح ما دام الله دالا عليه ومناء على ذلك يكون نعرف الآن استثناء إلا أن يعفون ها فلكم الكل أو يعرفوا الذي بيده عرس النكاح فلاهن الكل صح هلا طيب نعم أقول إلا أن يعرفون إلا أن يعرفون نص من قول فنص ما ظهر إلا أن يعرفون فلاهن الكل أو يعفو الذي بيده عرس النكاح فلاهن الكل تمام طيب يبقى إشكال فيما إذا كان الزوج إذا كان الزوج هو الذي يبدأ عطل النكاح وأسقط حق أسقط حق كيف يقول إلا أن يعفون كيف نقول إنه عثى نعأنه هو المعط نقول نعم لأن المفروض أن الزوج قد سلم المهر، فإذا سلم المهر بقي عند من عند الزوج، فإذا قال أو يعف، فإذا فإذا عفو الزوج معناه لا يطالبها بما بما قبل، ولا بما قبل. طيب إذا كان نصف المهر مؤجلا نصف ما هو فكيف يصح عفو الزوج في هذا الحالة؟ إذا لا, مستوى مستوى. مستوى. لا عافو الزوج لا يكون, يكون بناءا على الآغل يعني لأن الآن قسطي أن الزوج يعفو كيف يعفو وما بعد صار في ذمة تزوج الشيء إلى الآن ما بعث سلمها نصر معه فكيف يا صحى نقول إلا يعفو نقول إن الآية مبنية على الاغلب وانه كان ينبغي كان ينبغي أن يكون ان يكون الصداق مؤجلا لا مؤكدا ايه مؤجل أي مقدم لا يعني لا مؤكد وعلى هذا فيصح أن يكون الزوج عافيا بمعنى انهم يسقط ما طبرتهم مره فلا يطالبها به طيب وقوله بيده عقدة النكاح كلمة عقدة ولم يقل عقد شار الى ان, إلى أن النكاح رفض بين الزوجين كما تربط العقدة بين أطراف الحبل ثم قال وأن تعفو أقرب للتقوى هذا أيضا مما يرجح أن المراد في الزوج وأن تعفو أيها الأزواج ولم يقل وأن يعفون أقرب للتقوى فقال وأن تعفو لأن الانكسار الآن من جانب من الزوجة فإذا عفوت عن حقك أيها الزوج كان ذلك أقرب للتقوى وأجبر لخاطرها لأنه قد يكون في قلبها شيء لماذا يطلقها قبل أن يدفل بها فقبل أن تعفوا يعني عما تستحقون من المهر إذا طلقتم قبل الدخول وهو ربعه ربعه لنصفه متأكدون طيب وهو نصفه إذا عفوت من ذلك فهو أقرب للتق وهنا قال أقرب للتقوى ولم يقل فهو تقوى لأن العفو ليس, ليس بواجه لكن هذا يقذبكم من التقوى ويكون وسيلة لكم إلى تقوى الله عز وجل فيما يجب تقوى ولا تنسوا الفضل بينكم الخطاب هنا لا تنسوا فلو خاص بالزوجين مع زوجها وأوليائها أو عام نقول إن إن نظرنا إلى لفظه فهو عام وإن نظرنا إلى سياقه فهو خاص وإذا جعلناه خاصا بمقتضى السياق فإنه يكون عاما بالعموم المعنوي لأن هذا التوجيه الكريم من الله عز وجل ليس خاصا بهؤلاء. كل الناس نقول لا تنسى الفضل بينك وبين أخيك. وقول لا تنسوا الفضل بينكم. تنسوا هنا بمعنى تترك. لأن النسيان يطلق بمعنى الترك ويحتمل أن يكون بمعنى النسيان الذي هو الذهول. ويكون المعنى لا تنشغل بما بينكم مما يحصل بالثراء. قبل الطلاق قبل الدخول لا تنشغروا عن نسيان الفضل لأن الإنسان قد ينشغل بالشيء عن الشيء فانسى فالنساء مفيداً يحتمل أن يكون مراد به الترك ويحتمل أن يكون به الذهول وكلاهما وارد في اللغة العربية قال الله تعالى ولا تكون كالذين نسوا الله فانسأهم وانفسروا وقال تعالى نسوا الله أنسيهم النسان هنا بمعنى الترف وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا والنسان هنا بمعنى الظهور الظهور عن الشيء المعلوم وقال تعالى ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولنجد له عزم أي يصلح هذا وهذا؟ إن قلنا إن النسيان بمعنى الترك فلا إشكال، وإن قلنا إن النسيان بمعنى الذهول احتاجنا إلى جواب على كيف يعذب الله عز وجل أو كيف نأ كيف يعاقب مع أنه نسي؟ والجواب على الإشكال الأخير. ظاهر كما أجاب به أهل العلم فقالوا إن عدم المؤاخدة من من خصائص هذه الأمة وليس ال وليس لهم المستبعدين نعم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن أمته الخطأ والنسيان ومسك الرؤى طيب هنا لا تنسوا قلت يحتمل أن يكون النساء بما تر يعني لا تتركوا الفضل بينا ويحتمل يكون بمعنى النسيان لأن الإنسان في مثل هذه المقامات قد ينشغل فكره وينسى ما نجد إليه من الفضل وقوله الفضل قيل إنه بمعنى الإفراد يعني لا تنسوا أن يفضل بعضكم على بعض ويعطيه من الفضل طيب فهنا هل نقول للزوج اعفو ولا تترك نفسك من الإفضال على الزوجة أو نقول للزوجة أسقطي نعم ولا تنسي الفضل بينك وبين الزوج أو للجميع للجميع للجميع بحسب الحال بحسب الحال قد يكون الزوج معذورا في الطلاق قبل الدحون وقد يكون حقيرا والمرأة غنية فتكون مقتضى الحال أن يكون الإفضال من الزوجة على الزوج وقد لا يكون هكذا فيكون الإفضال من الزوج على الزوجة. ثم قالت على إن الله بما تعملون بصير ختم الآية بهذه الاسمين أو بهذا الاسم للتحذير من المخالق لأن الله الله بصير بكل ما نعمل وهل البصر بصر العين الذي مختباه الرؤية أو البصر العلم فيشمل ما يرى وما يسلل وما يعلم. نعمل أخير أعنى الأخير أعنى والأول في احتمال أن مراد بما نعمل بصير بما نعمل بمعنى أنه يراه لكن تعلمون أن هذا التفسير يقتضي حصر ذلك فيما يرى فقط والتفسير الثاني أعم وإذا وجد معنيان أحدهم أعم واللفظ محتمل له كان الأخذ به أولى لأنه أشمع ثم قال عز وجل حافظوا على الصلوات ايه شرط طيب اذا تركنا السفر من اذك من آية من الايات الكريمه جواز الطلاق قبل المس مع تعيين المهر و أن الله أقر هذه الحال أقر هذه الحال وجعل لها أحكام ولو كانت حراما ما أقرها ولا جعل لها أحكام طيب وعلى هذا فيقوم ارتباط الآية فيما قبلها ضاع لأن الآية فيما إذا طلقت قبل المسيس ولم يسمى لها مهرم وهذه الآية فيما إذا طلقت قبل المسيس وسمي لها مهرم طيب وإن طلقت بعد المسيس إن سمي لها مهر فلاها مهر وإلا فلها المتعة نعم ومن فوائد العيات الكريمة أن تعين المهر إلى الزوج لا إلى الزوج لقوله وقد فرضهم فلو تنازع الزوجان فقالت الزوجة للزوج أعطي ما شئت وقال الزوج لها افرضي ما شئت تحج بهذا وتقول أنت للمجمع الأمر نعم تحج بذلك وأنت تقول أنت الذي لك الفرق نعم ولكن إذا أبت بما فرض لا سل هذا ذلك لا هذا لا هذا عليك يمكن نجبرها بمهر الله. في ماهر الله شوف الإخلاص لكن إذا قالت أنا فرض لها حسنة قالت يعني قبل قبل قبل, قبل العقد إيه قبل العقد إلى قبل الخيار طيب ومن فوائد الآية الكريمة وجوه نسق المهر إذا طلقها قبل الدخول وقد فرض لها مهر لقوله فنسق ما فرضتم ومن فائدها جواز إصطاق المرأة المهر عن الزوج أو بعضه لقوله إلا أن يعفو ومن فوائده جواز تصرف المرأة في مالها بقوله إلا أن يعفوه ولكن هذا مشروط بما إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة كما تدل عليه آيات أخرى فإن لم تكن كذلك فلا تملك هذا طيب وهل نقول عمومه يقتضي جواز عفوها وإن كانت مدينة تقوله إلا أن أو نقول إذا كانت مدينة فليس لها أن تعفو. الآية ظاهرها العموم ظاهرها العموم إلا أن يعفوه وليس هذا معاوضة حتى نقول إن هذه المرأة أخذت من مالها ما يضرب بالغرم بل هذا عوض جديد مقابل باستنتاع الرجل بالزوجة ومن فوائد العاية الكريمة جواز عفو الزوج عما يبقى له من المهر إذا طلق بالدخون لقوله أو يعفو الذي بيده رقد النكاح فإن قلنا إنه الولي مطلقا أو الأب صار عندنا إشكال ما هو هو الولي لا يملك التبرع ولا الإسطاب لمال موليه تابع للقائد الولي سواء كان وليا على مال يتيم أو على سفيه على مال سفيه لا يملك التبرع ولا الإسطاب لأن ذلك ليس من حظ البقير لازم من حظ اليتيم أو السبيب وقد قال الله تعالى ولا تقربوا اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولهذا المسألة مشكلة من الناحية المالية على قول من يقول إن الذي بيع عقله هو الولي مطلقاً ليش؟ لأن الولي لا يملك العفو عن ما استحقته موليته فهمتم أما إذا كان الأب، هل الأب في خلاف هل يملك إصابة الدين الذي لولده أو لا يملكه؟ فمن أهل العلم من قال يملكه إصابة الدين الذي الذي لولده ومنهم من قال لا يملك. والراجح أنه يملك لأنه إذا كان يملك. تملك العين الذي في يد الولد، فلا أن من يسقط الدين الذي له من باب أولى، لأن تعلق نفس الولد بالمال الذي بيده أقوى من تعلقها بالدين، فإذا كان يملك يأخذ ماله من بين يديه، قاله أن يسقط دينه وعمنه عليه، وعلى هذا لا إشكار، إذا كان إذا, إذا, إذا قلنا بأن الذي بديع رفق النكاح هو الأب. لكن سبق لنا أن هذا قوم ضعيف وعلى هذا فتنزع هذه الفائدة لأنها مبينة على قول مرجوع اتنام ألا يقوله إلا يعفو ظاهرها جواب العفو حتى مع الدين حتى مع الدين حتى ولو كان عنسان دين لأنه نجوز أن يعفو وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم اختلف العلماء في جواز تبرع الإنسان من في ماله أو بشيء من ماله إذا كان عليه دين يستغرق المشهور من مذهبنا مذهب الحنابلة أنه يجوز أن يتبرع الإنسان بشيء من ماله وإن كان عليه دين يستغرق ما لم يحجر عليه فإن حجر عليه فإن التصرف منه كما هو ظاهر واختار الشيخ الإسلام من تيمية أنه لا صح تضرعه بشيء من ماله مع الدين المستقر لتعلق حق الغرماء به وقوله هو الصواق وإذا كان بعض أهل العلم يصدق الزكاة الواجبة في المال إذا كان على الإنسان دين مع, مع وجوب الزكاة فالتبرع من باب أولى لأن الواجب لا يسقط إلا إذا كانت تصرقه محرم وعلى هذا فيكون حتى على قائد المذهب لا يجوز الإنسان أن يتبرع بشيء من ماله مع دين يستغرق ولكن قد يقال إنه معفى عن الشيء اليسير الزهيد كالدرهم والدرهمين لأن كثيرا من الناس اليوم عليهم ديون أكثر في ما في عيديهم من الأموال ويأتي السائل فيعطونه الدرهمة والدرهمين وما أشبه ذلك فهل نقول إنهم آثمون في قلبي من هذا الشيء ولكن لا شك أنهم مخطئون وأن تصرفهم هذا غير سبيل هذا الدرهم الذي تعطيه هذا السائل أعطيه نفسك أول لأنك محتاج فإذا أوفيت دينك فبعد هذا تصدق بما شئ ابدأ بنفسك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل كل شيء قد يقول هذا درهم أو درهمين ما هو بنافع ولا هو براه. نقول له ما تقول في قطرات الماء ينزل من السماء هل تصل به الأودية؟ نعم. هاه؟ نعم. ويقض قطر واحد. هذا الدير وفره اليوم والدرهم الثاني وفره غدا وتوفر في السنة ثلاث مئة وأربعة درهم. نعم. 354 درهم. نعم. ففعل هذا نقول إنه من الحكمة والعقل والدين أن الإنسان الذي عليه دين يستغرق يجمع ما يحصل في قرائته. طيب يستفاد من هذه الآية؟ بس ما في استفاد. يستفاد من الآية الكريمه هو أن تعبر من نعم. من أن النكاح من العقود. أن النكاح من العقود لقوله عقدة النكاح ويترتب على هذه الفائدة جواز التوكيل فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل في العقود عروة بن جاد وكله في شراء وضحية له فيجوز أن يوكل الإنسان من يتزوج له ولكن كيف يكون عقد النكاح إذا كان الإنسان موكيلا للزوج هل يقول الولي له زوجتك بنتي فيقول قبلت لا لا. هل يقول زوجت موكلك بنتي فيقول قبلت لموكلي لا لازم يعيز زوجت موكلك فلانا ابنتي فلانا فيقول قبلت النكاح لموكلي وهذه المسألة كلمة لموكلي يرى بعض الفقهاء أنه يجب أن يقول لموكلي وبعضنا ما يقول لا يجب احتفاءا بالإيجاب وش الإيجاب <تصفيق> الإيجاب هو اللفت الصادر من الوري أو من يقوم مقام والقبول هو الأخ من الزوج، ها؟ أو من يقوم مقامه. فإذا قال زوجت نأتي هو فلانا، موكيلك فلانا، فقال قبيلت، يعني، أقول يعني لمن؟ لموكل. لكن ذكر الموكل في القبور أولى. يقول قبيلتني موكلي فلان، واضح؟ طيب إذا كان الولي هو الذي وكل فكيف يقول؟ يقول زوجتك بنت موكر فلان فلانة، هاه؟ أولية، يقول لا فلانة، نعم؟ فيقول ذاك الزوج قبيل، ولا ذاك؟ طيب، هل يثبت لهذا العقد ما يثبت لعقد البيع؟ من الخيار خيار المجلس أو خيار الشر لا لا. خيار المجلس لا يستر لأن الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ولا يصح قياس النكاح على البيع لأن النكاح غالبا إنما يستر بعد تروي تقيط ونظر وبحث بخلاف البيع فقد يستر عن عجلة وعن حرص على الربح في دوني أن يتروى الإنسان واحتياط الإنسان لعقد النكاح أشد من من احتياطه للبيت وهذا ضعف لأن البيع أقول إذا ما جادت لي أرجع أبيع فك مشكلة الزوجة ولهذا ليس فيه خيار مجلس أعني النكاح لكن هل في خيار شرط؟ لا ما في شرط. المذهب لا لا لا خيار فيه. ليس في خيار شرط. واختار شيخ الإسلام أنه يجوز خيار الشرط للنكاح. لعموم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط أن تهوب مسلحلاة به الفروق. وعندي أن خيار الشرط بالنسبة للزوج غير واحد. ليش؟ لأن النكاح في حقه جائز ما تشاء طلق. قل لا <تصفيق> <ها>. <تصفيق> إذن هو في غنى عن الشرط لكن الزوجة هي التي تحتاج إلى الشرط والصحيح أنه جائز فيقول زوجت ابنته بشرط الخيار لمدة سنة سيدة خيار لها، نعم العقد تام الآن لكن لها خيار إذا شاءت أن تود العقد أو ما يقع كثيرا بشرط الخيار لها في جلوسها مع أهلك يعني بعض الناس قد يكون عندهم سوء عشرة وزوج منجه يقول بشرط أنه إذا لم يطب لها المقام مع أهلك فلها المهم أن العلماء مختلفون في خيار الشرط في النكاح المذهب لا يصح واختار الشيخ الإسلام أن ذلك صحيح وهو مستفاد من كلمات عقدة في النكاح طيب ومن فوائد الآية الكريمة خلوا نكمل الفوائد عشان من فوائد الآية الكريمة استحباب أو الحث أو بعبارة أصح الترغيب في العفو من قوله أن تعفو أقرب للتقوى وهذا شامل لكون العفو نفسه مقربا للتقوى ولكون ولكون العفو أيضا سببا للتقوى الإنسان الذي يعفو عن عباد الله يعفو الله عنه وإذا عفو الله عنك فإن ذلك يكون سبباً بتقوى الله عز وجل لأن مدار التقوى على الإيمان وكلما عفى الإنسان عن عباد الله مكترين بذلك وجه الله ازداد إيمانه فازداد التقوى طيب هل يستفاد من هذه الآية, من هذه الآية؟ أن الأعمال تتفاضل؟ نعم. نعم. نعم نعم أقرب نعم أقرب, أقرب. أقرب منها يعني يعني استغادنا احنا من كتابه بعضه هذا ان هذا من الذي نعم نعم باخذ تقرير له نعم هذه نعم, نعم. أن من ان الانسان الناس يختلفون في القرب من التقوى يختلفون في القرب من التقوى لكن هل يستفيد هل يفيد أن الأعمال بعضها من بعض أو يفيد ان الايمان بعضه أعلن البعض هذا هو الظاهر كلما ازداد الإنسان إيمانا زداد تقوى وكلما قرّض وكلما ك... ك... <تصفيق> وكلما كان التقوى إلى التقوى أقرب كان الإيمان أقرب إذا فلستفاد منه أن الناس يتفاضلون في الإيمان وهذا هو قول راجل شفّه والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص يزيد وينقص هل الذي يزيد وينقص هو هو إقرار القلب أو قول لسان أو عمل الجوارح الكل الكل إقرار القلب يزيد بلا شك يتفاضل وأقوال اللسان تتفاضل وأفعال الجوارح تتفاضل كذا أما تفاضل عمل الجوارح فضاح فالمصلي أربع ركعات أزجد من المصلي ركعتين وأقوال المسلم كذلك الله عشرة مرات فالذاكر الله أو الله فالذاكر الله عشرة مرات أفضل من الذاكره خمس مرات لكن كيف يتفاضل الإيمان في القاتل؟ كيف يتفاضل؟ نعم يتفاضل لأن زيادة اليقين لها سبب ولا لا فإذا كلما زاد اليقين كان أقوى في الإيمان وهو يتفاض أنا عندما يخبرني رجل انتقافي في خبر ويكون عندي شيء من العلم إذا أخبرني آخر في هذا الخبر زاد علمي ولا لا زاد علمي ويقين وهكذا ولهذا قال الله تعالى لَيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ وَتُكْتَابِ ويزداد الذين آمَنُوا إِيمَانًا نعم الزيادة الثابتة في القرآن بعض العلماء يقول أثبت الزيادة ولا تثبت النقص أثبت الزيادة ولا تثبت النقص ما قولكم بها؟ هذا غير صحيح ليش؟ لا زيادة إلا بنقص إذا أن الزيادة مقابلها النقص, النقص. فمثلا إذا قلنا هذا زائد على هذا لازم أن يكون الثاني المزيد عليه ناقصا نقص. ولهذا الصواب أنه متلازمة طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان لا ينسى الفضل مع إخوانه في معاملته نقوله ولا تنسى الفضل بعيد. لا تنسى أن يكون لك الفضل عليه ولهذا جاء بالحريف رحمه الله عنه سمحا إذا باع سمحا إلى الشراء سمحا إذا قرأ سمحا إلى قطراء فإن هذا فيه من حسن المكاملة ما هو راحب. والدين الإسلامي يحث على حسن المعاملة وعلى حسن قلوب وعلى البر كله ومن فوائد الهاتف الكريمة يحابة علم الله تعالى وبصره بكل شيء مما نعمله بقوله إن الله بما تعملون بصير ومن فوائده من فوائد الهاتف الكريمة أن فيها ترغيبا بالعمل الصالح وترهيباً من العمل السيء لأن ختم الآية بهذه الجملة معناه احرصوا على العمل الصالح فإنه ليضيء واحذروا من العمل السيء فإنكم تجازون عليه لأن الكل معلوم عند الله سبحانه وتعالى قال عني وطيكم دقائق فالذي لكم حتى لا نفقى مدينين لكم نعم أحمد لا لا خمس نعم خدنا نو... الشيخ انه في سيار الشرط غير والد للزوج نعم طيب النسبة المهر لديه دفع على الزوج نعم المشترط يعني لا يعود إلى ما لما إذا لم يشترط نعم هذي لو كان يعود عليهم المهر كان صحيح يستفيد من الشرط لكن الظاهر أبضح... ما يعود عليهم لعموم الحديث ذلك المهر نعم لا له المهر مسحلا من فرج إذا ما صار هو لهذا هو حقيقة مشكلة إلا إذا قلنا بأنه يعود لكن العلماء كلهم يكادون مصدقين على أنه يستقر المهر بالدخول إذا ما صار هو هذا اللي أنا صرّع الموضوع يعني يجوز الشرط الخيار لهما أو لأحرين بالنسبة للزوجة طاح بالنسبة للزوج ما له مصلحة إلا مثل ما قلنا إذا قلنا بأنه يعود على المهر أو إذا قلنا بأنه يعود على نص المهر قبل الدخول ولا في فائدة غير والزوج يعود لها شيء الزوج يعود لها إذا اختار التراخ في هالسنة هذه اختار التراخ معه فقط يعود لها المهر المهر لا, لا ثابت ثابت ثابت بالتقول ما هو اللي اشترى هو الذي رضي بذلك هو الذي رضي بذلك لكن ربما اختار فراط لا هو لا لا يطيب له كيف ما دام من الشرط له إلا إذا قالت الشرط عينته إذا لم تسق من الحال وهذا هو الأحسن يعني يكون يكون شرطا مطلقا حتى في النسل منها شيء يعني قد يكون شبيها بنكاح النكاح ولا... الأولى أن أن يخيل هذا الرائي بكونه تشتهر المرأة في أخيرا في شيء لها فيه غرور فصوّل الأشراف منه أو من أحد؟ ولا يجوز أن يقول إن برأ إن, إن يرجع له لا ما يجوز لأن خلافه استفسر إذا دخل بها فلا هم. أولا هذه الآية. جاءت بين أحكام النساء وعدتهم أمورهم وما يتعلق بذلك مع أن الصلاة من العبادات الخاصة بالله ونحن نعلم أن الترتيب في الآيات توقيف يعني أنه بعمل الله ورسوله فما وجه كون هذه الآيات الأمر بمحافظة على الصلاة بين آيات تتحدث عن النساء وأحكامهم فالجواب على ذلك أن يقال هناك مناسبة لفظية فلاغية وهي أن الكلام إذا صار على نسق واحد فإن الإنسان ربما يغفل ولا يوجب ولا يحدث شيء يوجب له الانتباه. فإذا جاء الشيء في غير موضعه المفرط صار ذلك أشد انتباهاً. لأنه تبن يقول مثلاً وينطلق منهم من قبل من قبل أنتم الصالون ثم تبي تبيتاتي حافظوا على الصلاة سبحان الله شون هذا. فهذا يوجب إيش؟ الانتباه. أن المحافظة على الصلوات تعين الإنسان على تنفيذ هذه الأحكام الشرعية لأن الله يقول أقم الصلاة إن الصلاة تنهى أن يفع شيء ونك. فإذا قام الإنسان بالمحافظة على صلواته سهل عليه أن يلتزم هذه الحدود التي كما قرأيتم من قبل يكرر الله فيها ذكر الحدود والتقوى وما أشفى هلامك ثالثا أنه ربما إذا تشاغل الإنسان في أحكام تتعلق به شخصيا كمثال النكاح والطلاق والعدة وما شفى ذلك ربما ينسى ما يكون خاصا لله مثل والصلاة فنبه على ذلك بين هذه الأحكام الم... هذه عكامة المتقاربة والمتشابهة فهذه ثلاثة أوجه من الحكمة التي بلغتنا ولله عز وجل حكم فوق ما ما ندركه ربما يكون هناك حكم أخرى أعظم وأبلغ مما ذكرناه الآن إنما على كل حال ذكر هذه الآيات هذه الآية حاضرة على صلوات الصلاة والصلاة إلى آخره ذكرها في هذا الموضع لا شك أنه يوجب التساؤل لا لأن الإنسان شاكم في حكمة الله ولكن لأن الإنسان يريد أن يعرف الحكمة والأسرار في هذا القرآن العظيم نرجع الآن إلى قول حافظ ولم يقل احفظ، والمحافظة على الشيء بمعنى العناية عليه يعني العناية به والملازمة له. نقول لك يا عبد العزيز احفظ الملازمة لا بمعنى أن الإنسان يكون جائما محافظا عليها وهو أبلغ من قولك احفظ الصلاة بدليل أنك لو قلت لو أعطيتني وديع وقلت يا أخي حافظ عليها أو قلت هذه وديعة احفظها أيهم أبلغ حافظ عليها أبلغ إلى هذا جاءت لناية حافظوا على الصلوات وقولوا على الصلوات الصلوات جمع صلعة، وهي معرفة عند الفقهاء بماذا؟ بأنها أقواله؟ إيه هذا هذا ناقص جدا والصواب أنها عبادة. عبادة ذات أقوال أو التعبد لله تعالى بأعمال بأقوال وأعمال مخصوصة مختتعة بالتكبير مختتمة بالتسليم وهذا أمر يجب عليكم أن تنتبهوا له أن التعاريف في العبادات الشرعية لا بد أن تقرن فيها العبادة حتى, يكون حتى لا تكون أعمالا جافة أنت لو قلت هي أعماء هي أقوال وأفعال معروفة في تحديد تكليف وتحديد التسليم. لا يشعر الإنسان المخاطب بأنها عبادة. لكن يقول التعبد لله أو عبادة ذات أقوال وأفعال فهذا أبلغ. وحتى يصح الإنسان أنه في هذه الصلاة متعبد لله. وقوله الصلوات قلت إنها جمع صلاة وهي لغة وهي لغة الدعاء وأحشرا التعبد لله تعالى في عم في بأقوال وأفعال معلومة مفتتها بالتكبير مفتتما بالتسليم وكلمة الصلوات هذه عام تشمل النوافل والفرائض تشمل النوافل والفرائض لأن النوافل وإن كان الإنسان لا يألم بتركها لكنها مهمة بالنسبة للفرائض من مهمتها أنها يكمل النقص الذي في الفرائح وأينا لم يؤدي الفريضة على وجه الناقص فنحتاج إلى ما يكمل هذه الفرائض ومنها النواة والحمد لله أن الله شرعه وقوله والصلاة الوسطى الصواب أن العقب هنا للمغايرة وليس عقب تفسير كمقيم ولكن عطف مغاير مغاير بالذات ولا بالصفة بالصفة لأن الصلاة الوسطى وسطى بمعنى فضلة ومنه قوله تعالى وَكَلَيْكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا أي أمة عدلاً خياراً مفضلة فالوسطى هنا بمعنى الفضلة فهي معطوفة على الصلوات باعتبار تغاير الوصف، فما هي هذه الوسطى اختلف فيها أهل العلم على أقوال متعددة ولكنه سبق لنا في مقدمة التفسير لشيخ الله سلام رحمه الله أن أولى ما نفسر بالقرآن أن نفسر بالقرآن ثم السنة وهنا جاءت السنة صريحة صحيحة لأن المراد بالوسطى صلاة العصر وعلى هذا فإنه إذا جاء نهر الله فطل نهر ولا يمكن أن نلتفت إلى قول سوى هذا القول لأن الذي فسرنا هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الناس بما أراد الله لأن الله قال وأنزلنا عليك الذكر لتغين <تصفيق> للناس ما نزل عليه وعلى هذا الصلاة الوسطى بلا شك هي صلاة العصر وأمر الله بالمحافظة عليها بذاتها لأنها ذات فضل عظيم وفيها أجر عظيم هي والفجر كما جاء في الحديث الصحيح إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا الصلاة اللي قبل طلوع الشمس هي الفجر واللي قبل الغروب هي العصر وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من فاتته صلاة العصر فكأنما وثرة أهله وماله وعلى هذا فهي أفضل الصلاوات. فهي الوسطى بدليل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر علينا إذا عطف الخاص على العام فهل ذلك ذكر له مرتين أو, مر أو ذكر له مرة واحدة والصحيح أنه ذكر له مرتين مرة على سبيل العموم ومرة على سبيل الخصوص وتخصيصه بالذكر مع دخوله في العموم يدل على العناية به وفضله وهنا قال عز الحافظ على الصلوات والصلاة الغفة ولم يبين عز كيف المحاطرة ولكنها بينت في آيات أخرى وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فمنها المحافظة على الأوقات لقوله تعالى أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غصق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهور ومنها المحافظة على الجماعة لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم ضائفة منهم معك ومنها المحافظة على ركوعها وسجودها فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واستروا ومنها المحافظة على قيامها. لقوله تعالى هنا وقوموا لله قانتين. ومنها المحافظة على قراءة القراءة فيها. لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن. ومنها المحافظة على سط العورة. قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إلى غير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة من الأوامر المتعلقة. بالصلات فإنها كلها داخلة في قوله حاسئ على الصلاوات والصلاة الوسطى ثم قال تعالى وقوم لله قانتين قوم لله هذا أمر لا ولا ولا فيه وقوله لله اللام هذه يصح أن تكون للتعليل أي قوموا لأجل الله وإذا كانت التعليل فإنها تحتمل معاني المعاني الأول قوموا ممتثلين لأمر الله يصر هذا الوجه لما يصر قوموا لله مثل ما تقول افعل هذا لله نعم. أي لأن الله أمر ثانياً أن يكون ان تكون لام هنا للخفل للاختصاص أو للتخصيص اي يقوموا مخلصين لله يصلحون ما يصلح ها يصلح حتى لا يكون في عبادتك شرك ولو بالرياء تقوم لله تعالى في صلاتك مخلصا له ويحتمل أن يكون الله هنا للتعليل بمعنى التعظيم، يعني قوم معظما لله كما يقوم الناس يعظم بعضهم بعضا بالقيام، وكل هذه معاني صحيحة ولا يناقض بعضها بعضا، وفي قوله قوم هل المراد بالقيام هنا المك على الشيء أو المراد به القيام على القدمين؟ نعم، العلماء يستدلون بهذه الآية على ركنية القيام في صلاة الفريضة. يستدلنا بها. وبناء على هذا الاستدلال يكون القيام هنا، القيام على القدمين. نعم. فحين إذن نقول قوم الله واقفين وقوله قانتين إعرابها واضح للجميع أظن، وهي حال من من الوافقون أي حال كونكم قانتين والقنوط يطلق على عدة معاني منها يوام العبادة والطاعة ومنه قوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من قانتين وقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ومنها أيضا ومثاله أيضا أم من هو قانت أنا الليل ساجل وقائل يحذر الله خواته رحمه ويطلق القنوث على القشوع وهو السكون تعظيما لمن قنت له نعم وعليه يدل نزولها سبب نزول الآية فإن الناس كانوا يكلم بعضهم بعضا وهو إلى جنبه في يخاطبهم خاطب عادي حتى أنزل الله وقوموا لله قانتين فأمروا بالسكوت وأنهوا عن الكلام إذن فهو خشوع القلب الذي تظهر فيه خشوع الجوارح أو يظهر فيه خشوع الجوارح ومنها اللسان حتى لا يتكلم الإنسان إلا فيما يتعلق بصلاته وكذلك لا يتعلق إلا ما يتعلق بالصلاة ثم قال تعالى فإن خفت من إيش أي خفتم من القيام لله قانتين أو خفتم من المحافظة الواجبة لأن أخافكم عدو أو مرض أو ما أشبه ذلك مما يخاف منه الإنسان وهل المراد الخوف من المكروه أو يشمل حتى الخوف على فوات المطلوب؟ لا شك أن ظاهر الآية المعنى الأول الخوف من المكروه لقوله فإذا أمن ولكن بعض أهل العلم ذكر أنه يشمل الخوف من فوات المطلوب. حتى قالوا إن الرجل لو أحرم بالحج وخاف أن يفوته الوقوف بعرف فإنه يجوز له أن يصلي صلاة الخوف على راحلته لأن هذا فوات مطلوب ويعظم على المرء فواته فيكون كالخوف من حصول المكروب يقول عز وجل فإن خفتم فرجالا يعني لا نساء الدليل قوله أو ركبان وهذا من من طرق التفسير أن توصر الكلمة بما يقابل ما جعلت قصيما لها فهنا رجالا يعني لا رفان أي على أرجلكم وهي جمع راجل والراجل الذي يمشي على رجليه والرجال هنا في الآية الذين يمشون على أرجلهم بخلاف الرجال في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء فإن المراد بهم الذكور أليس كذلك لأنه قال على النساء وهذه الطريقة أعني طريقة تفسير القرآن بذكر بما يقابل ذكر القسيم هذه مفيدة لطالب العلم وقد مثلنا من قبل بقوله تعالى أنفروا ثبات أو أنفروا جميعا لأن ثبات يبعد فهمها في الواقع أن المراد بثبات ماذا؟ المحتاج فرادا أو إنفرج جميعا. طيب فلِجَ فريج... فإن... طيب رجال وش علاقة؟ رجال حال؟ نعم. متفهم؟ نعم. يصل أن تكون حالا؟ مم. الحال وصف. ما خارج؟ نبي نناقش في بكلمات وصف؟ مأوى الرجل. هاذي رجل مه وصف؟ أولي. كلمة رجل أو أو أو رجال الجمع هذه مي وصف اسم جامع ولكن نقول إنه أول نعم نقوله مأول أو نقول إنه وصف لأنه جمع إيش باجل وراجل اسم اسم فاعل فيكون وصف على كل حال هي إعرابها كما قلت حالا إعرابها حال حال فرجالا أو ركبانا أي راكبين ورقبان جمع راكب يعني إن خفتم فلم تتمكنوا من المحافظة ولا من القيام فإنكم تصلون رجالا أو ركبانا ضد كلمة رجالا أو ركبانا تعني أن الإنسان يصلي ولو كان يمشي أوله هو بتحرك ويمشي حركة كثيرة ولا قليلة ربما تكون كثيرة نعم وربما تكون قليلة حسب ما تدل الحال لكن الحركة هنا لا تقلص ثلاث لأجل الضرورة أو ربانا فإذا أمنتم فأن خفت فإذا أمنتم مقابل الخوف يعني زال خوف عنه فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون اذكروا الله الكلام الآن في الصلاة حافظوا على الصلوات كيف قال اذكروا الله كما علمكم الجواب على ذلك لأن الصلاة ذكر من أفضل الذكر قال الله تعالى قتل ما أرحي إليك من الكتاب ورقم الصلاة إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر قال بعض المقصرين ولما فيها من ذكر الله أكبر وأعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر وعلى كل حال فالصلاة بلا شك من ذكر الله لأنها مجتملة على ذكر الله في بأنواع من التعظيم والذكر فيها وقيام وقرود وركوع وسجود وقرآن وتسبيح وتكبير ودعاء. قلنا لا فهي مشتملة على روضة من رياض الذكر وقول اذكروا الله كما علمكم الكاف هنا للتعليم ولا للتشبيه نعم فيها وجهة الوجه الأول أنها للتعليم أي فاذكروا الله لتعليمه, ما لم, تف... لتعليمه إياكم ما لم تكن تعلمنا لتكن كافوا هنا للتعليم كما هي في قوله تعالى في ما مر علينا ولتكبروا الله على ما هدأ ولتكبر... ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم, هداكم. واذكروه كما هداكم في في آخر واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل إلا من الظالمين فهنا كما علمكم يحتمل أن تكون الكاب للتشبيه ويحتمل أن تكون للتعليم أما للتشبيه فالمعنى اذكروه على الصفة التي دلكم دل عليها وهي أن تكون صلاة أمن لا صلاة خوف طيب مرة ثانية نعيد هذا نقول الكاف في قوله كما هداكم يحتمل أن تكون للتعليل كما هي في قوله واذكروه كما هداكم ويحتمل أن تكون للتشبيه فعلى الأول فعلى الأول يكون معنى أذكر الله شكرا له على ما علمكم وعلى الثاني يكون أذكر الله على الوصف الذي علمه والثالث فذكر الله فذكر الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وإذا نظرت إلى سياق الآية فإنه يترجح عندك أن التعليل أقرب لأنه قال كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فلعلم التلمذه اينا ما لم نعلم يجب علينا أن نذكره نقرأ الآية اللي من فوائد الايتين الكريمتين ما لم, لم هو كما, كما علمكم ما ما ما ما هذه ما اسم موصول يعني كما علمكم الذي لم تكونوا تعلمون وحينئذ نحتاج إلى, الى الرابط تصديق العائد الذي يعود على الموصوف مفهوم تقديره ما لم تكونوا تعلمون طيب نعود إلى الفرع أولاً وجوب المحافظ على الصلوات لقوله حافظ على الصلوات والأصل في الأمر الوجوب فإن قلت إنك ذكرت في التفسير أن الصلوات عامة للفرائض والنوافظ فهل المحافظة على النوافظ واجبة نعم قلنا أما أداؤها على الوصف الذي جاء فيه فهو واجب لو أن أحدا أراد أن يصلي نافله فإذا يسجد قبل يركع نعم أو يسجد على على يد واحدة أو على يد واحدة كان ذلك حراما يعني استهزار آية الله وأما إذا كان المراد يحافر على النفل أن يؤدى كما أمر ولكن يلازم ويحافر عليه إن هذا من باب من باب استعمال المشترك في في معني ولا لأن المحافظة هنا تكون واجبة وتكون مستحبة فهي بالنسبة لفرايد واجبة بكل حال وبالنسبة للنوافر مستحبة إذا أداها على وجه المشروع أما إذا أداها على وجه آخر فهي حرام والمحافظة على وجه المشروع واجبة ومن فوائد الآية فضيلة صلاة العصر من أين الوقت؟ من قول وصلاة مرسطة حيث خصها بعد التامين ومنها وجوب القيام لقوله وقوم لله ومنها وجوب الإخلاص لقوله لله ومنها أنه ينبغي للإنسان إذا تعبد لله أن يستشعر أمر الله بناء على المعنى الذي أشرنا إليه في الله أنك تقوم ممتثلا نعم لله وهذه أقول إنها تفوتنا كثيرا يفوتنا كثيرا عندما نقوم لله تعالى بعباده أن نشعر بأننا نقوم بها امتثالا لأمر الله هذا يفوزنا كثيرا نعم نحن نقوم بهذا على أنه واجب لكن ما نستشعر كأن الله يأمرنا به وإذا استشعرنا فأنا نقوم به، صار ذلك أفيت لنا وأصبح لقلوبنا طيب وهل يدخل في ذلك يقول قوم الله تعالى أنه يجب أن نأتي بالصلاة على على وجه متابعة لرسول عليه الصلاة والسلام، ها؟ نعم. وجهه أنه إذا كان قيامنا امتحال لأمر الله فقد أمر الله أن نتأسى برسوله وأن نتبعه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن فوائد الآية الكريمة هو وجوب القنوط وجوب القنوط لله وهو خشوع القلب الذي يظهر منه يظهر من سكون الجوال لقوله غانتين وليس هذا القنوط وقنوط الوتر لا هذا القنوط كما أشرنا إليه هو خشوع، خشوع القلب بدليل أنه لما نزلت منع من الكلام ومن فوائد الآيات الكريمة تحريم الكلام في حد الصلاة اعتمادا على إيش على سبب النزول لأن سبب النزول يدل على أنه يحرم أن نتكلم في الصلاة طيب والتكلم في الصلاة محرم حتى وإن كان لتنبيه الإمام <متحدث> لا. بس بس لا لا مهم. يعني لو زاد الإمام ركعة يعني قلنا له سبحان الله ولا فهم فقلنا له ثلاثة ترك سلسلة ركعة لا لا قال يقول ما حد هذا يقول الصلاة لما صعد الصلاة من جنس الصلاة لا لا قال من المقرد. جنس الصلاة كيف يعني آية قرانية إيه نقول كلام القرآن ما يخل في كلام كلام الله القرآن مو كلام الآدميين والمراد كلام الآدميين نعم يقول لا يجوز كلام الآدميين حتى فيما يتعلق بالمصحة الصلاة حتى لو أن الإنسان يعني الإمام اختلط عليه الأمر فلم فلم ما يقول ولم يد ما يفعل لا ننبهه بكلام آدميين أما بكلام الله عز وجل بأن تقرأ آية تشير إلى ذلك وتقصد القراءة فهذا لباس به طيب ولو أن الإنسان تكلم بغير قصد ما قصد كلام مثل استأذن عليه رجل وهو يصلي وعلى العادل قردخل هو فيه بعض لكن هل يبطل الصلاة ولا لا ليش صحيح. صحيح. صحيح. لأنه بغير اختياره طيب لو أنه وقع عليه شيء